أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون من فتاوى, من فتاوى العلماء هل يجوز بعد انعقاد البيع وقبل تسليم السلعة وأخذ المال التراجع لأحد الطرفين طالت المدة أو قصرت وبدون عذر وجزاكم الله خيرا هنا الأمر إن كان التراجع من البائع فالأمر للمشتري الأمر إلى المشتري إن شاء قاله وله الأجر وإن كان التراجع نعم إن كان التراجع من البائع فالأمر المشتري إن شاء قاله وله الأجر وإن كان التراجع من المشتري الأمر لمن من إلى البائع نعم قال احسن الله إليكم هل من باع سيارته مثلا يجب أن يبين جميع العيوب أو يقتصر على أهم على أهمها فقط وجزاكم الله خيرا. لا بد من البيان لكل عيب يعلمه. نعم للحديث الذي أشرفته. وإن كذب وإن كتما كذب وكتما محقت بركة بيعهما وهذا وعيد. والوعيد صيغة من صيغ النهي الفرعية. نعم. فحرام عليه أن يكتب ان يكتب شيئا يعلمه من العيوب نعم يقول السائل ان قام احد للصلاه وجب عليه أن يغتسل فخاف خروج صلاه الجماعه ان سخن الماء فهل يتيمم ويدرك الجماعه افتونا ماجورين لا بد من الاغتسال لا بد من الاغتسال حتى ولو وفاة أصلت الجماعة. نعم الطهارة شرط ولا بد من تحقيق هذا الشرط وهو رفع الحدث الأكبر بالغسل. يقول أحسن الله إليكم شيخنا هل الاستمرار على قراءة الأعلى والغاشية كل جمعة من السنة حيث أنه ثبت عند مسلم عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ غيرهما. وجزاكم الله خيرا الذي يظهر لي ان الغالب هذا قراءة سبح والغاشي لكن لا مانع من قراءه غيرهما نعم يقول رجل عزم على السفر فقبل أن يخرج من بيته جمع وقصر بين المغرب والعشاء ثم خرج من بيته فهل هذا الفعل صحيح هذا الفعل خاطئ فالبدايه البدء في القصر او الجمع بعد مفارقة عامر القريه ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم عام حجه الوداع صلى الظهر بالمدينه اربعه وصلى العصر بذي الحليفه ركعتين نعم فصلاته العشاء غير صحيحه نعم. وناس لم أقول غير صحيح هذا هذا الوجه الذي جاء في السؤال. نعم هو أنه صلى العشاء ركعتين في بيته. حتى لو صلى في مسجد قومه. نعم. لا يشغله هذا. قال شيخنا بارك الله فيك. وناس لم يمض لم يقضوا ما عليهم من الإيجار شهور شهور عديدة. فقام مستأجروهم بإخراج متاعهم وإغلاق الأبواب بعد المناصفة الطويلة بالقضاء أو الخروج. فهل يعتبر هذا من ترويع المسلم علما أن السلطات لم تتصرف في هذا الشأن هو يعني الواجب على المستاجر أن يؤدي الأجرة حسب المتفق عليه في العقد إن كان بالسنة فبالسنة وإن كانت السنة على دفعتين فكذلك وإن كانت بالشهر فبالشهر لكن هنا يدخل أمر آخر وهو حال الإعسار حال الإعسار يعني بناء حال الإعسار فإن كان المستأجر معسرا يدعى المؤجر لإنظاره وإمهاله وإن كان لم يظهر فله ان يرفع امره الى الحاكم وكذلك تحرم المماطله تحرم المماطله يحرم سواء كانت في البيع والشراء او في الايجاره المماطله محرمه وهي ما يعني في اذا كانت من شخص قادر على السداد نعم بقي أمر وهو هل للمؤجر يسطو على المحل ويغلقه ويخرج المتاع وإن كان مستأجر دكانا يخرج البضائع هذا لا يسوق لأنه لا يسوق يعني لأنه يؤدي إلى الفوضى وإنما يرفع أمره إلى الحاكم أمير القرية الجهة المختصة ويتنظر في الأمر نعم قال بارك الله فيكم إذا أعطى البائع المشتري مهلة ليجرب السيارة فحصل عطب من المشتري لم يكن عند البائع فماذا العمل هذا يعني عليه الغرم هو المشتري يعني معناها تلفت أن هذا العطل حصل باستعماله هو فهذا لا يسوغ له رد السلعه نعم يقول في بلادنا لا يوجد تمر وإن وجد في السوق بسعر مرتفع وعلى هذا من اشترى المصراه من البقر أو الغنم فكيف رده وما يعطي معه من الأطعمة أو يعطي القيمة مثلا أولا يعني هذا أو غير متصور خصوصا في البلاد التي تكثر فيها التمور مثل في السعوديه والعراق هذه تكثر فيها التمور هناك بلاد ليس فيها تمور لكن التمور يعني لا تنتج التمور لكنها تشتري والمقصود انه اذا لم يحصل لم لا يوجد في السوق تمر فهو يعني يقدر ويدفع القيمه وهي فهي ان شاء الله سائغه قال ما حكم الذبيحه التي ذبحت في مكان يذبح فيه لغير الله هذا هذا معروف في كتاب التوحيد باب لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله والحديث حديث الذي نذر أن ينحر إبرا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال فأوفي بنذرك. هذا السؤال يدل على انه لو كان فيها احد هذين الجاه الامرين الجاهليين لمنعه النبي صلى الله عليه وسلم والا لكان الاستفصال لغوا والشرع منزه عن اللغو فالذبيحه هنا خطا ولا يجوز اكل لحمها إن كان يعلم قصد ذلك أما إن كان لا يعلم إلا بعد ذبحها فلا بأس عليه إن شاء الله تعالى هذا السائل يقول أشتغل بالتجارة وفي فترة الدخول المدرسي اضطر إلى إخراج جزء كبير من بضاعتي خارج المتجر لصغره ومع استحالة إدخالها في كل صلاة وكذلك عدام الأمن إن تركتها فإني أصلي في متجري هل أنا آثم بترك صلاة الجماعة في هذه الظروف؟ إذا كان المتجر ليس له باب محكم يؤمن معه من السرقة فلك أن تصلي فيه هذا عذر يسوّغ لك ترك الجماعة نعم. هذا السائل يقول شخص قدم رشوة للحصول على عمل وقد حصل على هذا العمل وهو يتقاضى اجرا عليه يسأل عن كفارة هذه الرشوة وحكم هذا العمل الذي يتقاضى منه أجر الرشوة المعروفة في الشرع هي المال الذي يدفع لإحقاق باطل وطمس حق. فهذه التي لعن عليها بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي الراشي الدافع والمرتشي الاخر وهناك رشوه في المعنى اللغوي فقط وهي ان الانسان يضطر الى دفع مال لدى الدوائر المعنيه يدفع مالا لبعض الموظفين في بعض في في الدوائر المعنيه لاستخلاص حقه واستخراجه ولم يترتب عليه إحقاق باطل وهاكم الامثله الموضحه لهذا المثال الاول القاضي امر أشار أو أشار بالصك والمحرر تباطا واحتج واحتج الصك عنده ولم يدفعه إلى القاضي طلبا لماذا من مال من صاحب الصك المحكوم له وهذا حين طال عليه الأمد وخشي ان يضيع الصك دفع شيئا من المال لهذا المحرر فهو بالنسبه للدافع لا شيء عليه مضطر واما بالنسبه للمدفوع اليه فهو حرام ومن السحت مثال اخر إنسان قررت الدولة لدفع تعويض دفع تعويض له على بيت نزعت ملكية المصلحة أو أرض أو مثلاً لسبب من الأسباب الدولة قررت التعويض، فالجهه المعنية يوجد لديها موظفون احتجزوا هذا التعويض. وهو موجود مصرف عنده فما طلو هذا ما طلوه ما طلو المعوّم وأتعبوه وأجهدوه فأولاده ليس لهم مأوى إلا هذا البيت الذي انتزعته الدولة لمصلحه أو أرض انتزعتها الدولة نزعت ملكيتها لمصلحه فيريد أن ياخذ تعويضه ليشد به حاجته فاضطر الى دفع مال هذا لا شيء عليه واما الاخر فهو سحت لكن هنا يجب اولا أن لا يكون استسلام بمجرد التاخير فلا بد ان تظهر مماطله شديده لا يتحملها الشخص عاده لا يتحمله المرء عاده وثانيا انه اذا وجد واسطه لدى هذا الموظف وهؤلاء الموظفين يستخرج له حقه دونهم دون اللجوء الى الرشوه فليصنع نعم بقي محل السؤال هو دفع مالا من أجل الحصول على العمل إن كنت بهذا المال بهذا المال زاحمت اناسا مستحقين مثلك أو أكثر منك فأنت راشي ولك نصيبك من الوعيد لعن الله الراشي والمرتشي. وإن كنت متيقن أنه أن هذا العمل لم يتقدم له أحد ولن يتقدم له أحد في مكان النائي والبلد الذي فيه هذا العمل الناس في غنى كل في وظيفته والقرى البعيدة يعني عادة لا يأتي أهلها إلى هذا إلى هذه القرية لقريتك التي حصلت فيها على حصلت فيها على هذا العمل إما أنهم لا رغبة لهم في سكنها أو يتعذر فأرجو أنه لا بأس عليك فانظر أي الحالتين أنت من أهلها نعم بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم سائل يقول ما صحة ما ورد أن عائشة رضي الله عنها كانت تجهر بالتلبية. تجهر كيف تجهر يعني كما يجهر الرجال. أولا لو فرضنا صحته. ثم فأمهات المؤمنين رضي الله عنهن لهن من الميزات والخصائص ما ليس بغيرهن. فهن في حصانة. وهن بين صحابة وخيار التابعين والكل يوقرهن بل يخاطبونها يا أمة ويقول وبعضهم يقول يا أمة المؤمنين هذا وجه الوجه الآخر اجتهاد منها وهي ليست معصومة بل افراد الصحابه رضي الله عنهم ليسوا بمعصومين يقع منهم نعم لكن الخلفاء الاربعه لهم ميزه وهي في قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعده الحديث سائل يقول بارك الله فيكم يوزع احيانا في يوم المولد طعام من الصوفية فهل يجوز أخذه وهل يجوز لمن أخذ أن يعطيه للفقراء أقول بئس الطاعم والمطعوم هذا لا يجوز أكبر لأن الاحتفال بالمولد حرام فما ترتب عليه فضع حرام من زيارات من تهنئات إلى غير ذلك طعام كله محرم نعم يقول السائل ما الضابط في قراءة كتب مجهول الحال هذه لا يقرأها عامة الناس ولا عامة طلاب العلم المبتدئون المبتدئين بل تعرض على حذاء أقوية عندهم رسوخ وقوة نظر فإذا أقروها فلا بأس فإذا أوردوا عليها إشكالات وملحوظات صحيحة فلا تنتشر بين عوام طلاب العلم ولا بين عامة الناس وإنما يقتليها العلماء الذين عندهم اهليه النظر في تمييز الصحيح الصحيح والسقيم والحق والباطل. سائل يقول قرر أطباء إجراء عملية في العينين لشخص لأنه لأ لامرأة لأنها أصيبت بمرض يسمى القرانية المخروطية وهذا المرض يساعد على ضعف الرؤية الرؤية حتى تنخفض تماما والعملية تكون بواسطة زرع قرانية من متوفى. إلى العين المصابة بالمرض، فهل هذا جائز؟ هذه القرنية وغيره من الأعضاء لا يمكن الوصول إليها إلا بأحد شيئين، إما إذن صاحبها بنزعها منه لغيره. إذا حضرته الوفاة أو إذا توفي ولها طريقة لا انا أجهلها وهذا لا يملكها حتى يتبرع بها ليست ملكا له وقد عرفنا بعض المهوسين السكين من تبرع بأعضائه في حياته قال إذا مت هي تبرع صدقه عني هو لا يملكها حتى يتبرع بها الثاني عن طريق الورثة وهذا يقولون في حالة الموت الد... في حال الموت الدماغي فنقول هو لم يمت ونسالهم هذه الاسئله هل تقسمون ماله بين ورثته للذكر مثل حب الأنثيين وقلنا قلتم ميئوس من حناء من, من من حياته نقول هل تزوجون امراته تتربص اربعه اشهر ثم تزوجونها والجواب على ذلك كله لا إذن أنتم لا تملكون شيئا من هذا حتى أنتم لا تملكونه. نعم ولهذا في الحقيقة أنا أرى المنع وإن وجد غيري هذا بينه وبينه وبين ذاك الذي يجده لكن أنا أرى المنع لما ذكرتم من الأسباب وهذا عام في الكلى والكبد وغيرها بارك الله فيكم يقول هل, هذا هل هذه القاعدة صحيحة من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره نعم هي صحيحة إن شاء الله تعالى سائل يقول امرأة اتفقت مع طالب على الزواج منها على أن يكون زواجهم على الأوراق فقط ولا يدخل بها على, على الورق فقط ولا يدخل بها حتى تنتهي الفترة المتفق عليها وهي تقريبا سنة ثم ينفصلان علما بأن هذا الزواج بأن هذا الزوج سيلتزم بنفقتها خلال هذه الفترة فهل هذا جائز يحرق الورق أظن هذه من وساوس ابليس ويريدون فيها أمورا مصلحية هذا اشتراط ما ليس في كتاب الله نقول لزوجها اقبض عليها بشدة وقضي حاجتك منها رغم أن فيها نعم بارك الله فيكم طبعا هذا بعد حضور الشاهدين والولي وكل هو هو إذا تم لكنهم بما أنه على ورق قلت لكم يحرق الورق ما رف الله فيكم؟ يقول السائل ما حكم إهداء الهدايا للأولاد بمناسبة يوم عاشوراء؟ لم يصح في عاشوراء إلا الصوم فقط، وما ورد فيه من التوسعة على العيال والهدايا هذه كلها لم تصح فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو فهو فإذن هي من البدع والمحدثات. نعم السائل يقول. إنه شاب كثير الوساوس في العقيدة وكثير الشك في العديد من المسائل إلى درجة أنه لو تكلم أحد المبتدعة أو الكفار في شيء تأثر بذلك ويبقى الشيطان يوسوس له ويشككه في مسلمات الأمور لأنه نشأ في بيئة غريبة وتأثر بالفلسفة والمنطق ولم يتعلم مسائل العقيدة تعلما صحيحا فيرجو منكم توجيه النصيحة له وجزاكم الله خيرا أولا اسال الله الكريم رب العرش العظيم يشفيك اسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يشفيك اسال الله الكريم رب العرش العظيم يشفيك اسال الله الكريم رب العرش العظيم يشفيك اسال الله الكريم رب العرش العظيم يشفيك اسال الله الكريم رب العرش العظيم يشفيك وثانيا اوصيك يا بني بالدعاء <تزق> سؤال ربك جل وعلا سؤال ربك عز وجل ان يشفيك من هذه الوساوس في الاوقات الفاضله بين الاذان والاقامه بين التشهد والسلام في اخر ساعه من عصر يوم الجمعه وهكذا في وقت المطر وقت نزول المطر فاجتهد وثالثا انزم من تثق بدينه وامانته ورابعا اذا احششت بشيء من هذا فقفم استعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعود. استعذ عدة مرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وين حدث لك في صلاتك؟ فانفث عن يسارك. وقل أعوذ بالله منك ثلاث مرات. نعم. الذكر كنتم لا تعلمون من فتاوى العلماء.